لكن هناك فرق أخرى هي باطنية من وجوه أخرى فمثلا أغلب المتصوثة باطنين لأنهم يقولون بأن علم الحقائق غير علم الشرائع ويجعلون علم الحقائق الذي هو أوهامهم وفرقاتهم فوق علم الشرائع ويضعمون أن للمصوص ظاهر وباطن كما تزعم الرافرة فهؤلاء باطنية من وجه والباطنية يكون فيهم وذات ويكون فيهم متدلة والمعتدل منهم كافر كما أن الغالي كافر لكن قد توجد نزعة باطنية عند إنسان ليس هو على الكفر هذه النزعة تكون لها سباب أخرى ولا تشمل جميع الاعتقاد فلذلك الباطنية كما قلت ليست فرقة واحدة ولا مذهب واحد ولا شخص واحد ولا اتجاه واحد الباطنية هي تعبيرا عن كل من أبطن شيئا نفاله الشهر سواء هذا الإبطان تفسير للمشروس أو الاعتقادات أخرى فيما يتعلق بالعقائد أو النفاق نفسه النفاق باطني فالذلك قامت الرافضة على النفاق الذي هو سمونه التقي فهي باطنية من هذا الوجه وباطنية من أيضا من حيث تفسيرها المنصوص وباطنية من حيث اعتفادها إلى العقائد الباطلة التي يتوخمونها من الباطل يقول تشكلت علينا المسائل في موضوع المجاز في القرآن هل هناك أراء تقول بتوازن المجاز وأراء تقول بمنع المجاز مسألة المجاز مسألة طارئة لم تكن تعرف في القرون الثلاثة لساطة وهي مصطلح أدبي مصطلح عليه أهل اللغة ويجوز أن نعبر به عن بعض سلام البشر لأنه مجاز على اختلاح اللغوي في مفهوم المجاز أما فيما يتعلق بكلام الله تعالى وهو القرآن او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي فالمجهز غير وارد فيه لا بمفهوم اللغويين ولا بمفهوم المتكلمين ولا بمفهوم المؤولة لأصفاء الله تعالى ومفهومه من يخ accomp فالمجهز إن ورد لغويا في بعض كلام البشر فلا يمكن أن يُرد في كلام الله تعالى لأنه يؤدي إلى ازتراك فهم كلام الله تعالى والتفريف بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطن ويؤدي إلى التأويل الباطن فكلام الله كله حقيقي وينبغي أن يعبر على ما يفهم بأنه مجاز بتعبير آخر غير كلمة مجاز لأن كلمة مجاز هي من معاول المؤولة والمعطلة في تأويلهم لبعض أمور الغيبية من صفات الله تعالى أو غيبها فيكفي أنها كلمة طارئة غارية لم يكن يعرفها السلف ولا يستعملونها والذين استعملوها استعملوها في تأويل صفات الله لم يستعملوها في نصرة الحق وإن جازت في في ارطلام الناس وحديثهم فلا تجوز في كلام الله لما تؤدي إليه من اختلال في العقيدة يقول المؤلف ويزن العبد فلا يزن جناح بعوضه ثم أورد السائل قصة عبد الله بن مسعود وهي قصة صحيحة فيما ضحك بعض الصحابة من دقة ساطيه وقال وذكر النبي صلى الله أنها أثقل عند الله من جبل أحد هذا الحديث صحيح لكن لا لذاتها إنما لمشيها في سبيل الله وفي طاعة الله فتقلت موازيم أو رجل بن مسعود وساطي بن مسعود رضي الله عنه ثقلت بأعماله لا لذاتها بدليل أنها على سفتها ودقتها ورفعتها صارت أثقل من جبل أحد لذاتها إنما لأعمالها الصالحة وهذا أمر واضح في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كيف يتحقق الشرط الثاني من شروط الشفاعة وهو أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد ممن رضي الله عنه هذه مسألة توقفية نعم شروط الشفاعة صحيحة فلا ود من رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابن أبي طالب على نعم لأمه أبو أبي طالب شفاعته ليست مخرجة له من النار فهو نسأل الله العافية من أهل النار إنما يخفف له من عذابها هذا أمر فهي ليست كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليست شفاعة المشرك بأن يخرج من العذاب إنما يبقى في العذاب هذا أمر الأمر الآخر أنه قد يرد في الامور التي فيها شروط يرد امر يخالف هذا الشروط شرعا فيكون هذا الامر يخل امددي وتبقى الشروط لغيره الشروط تبقى لغيره هذا يعني يرد في كثير من الامور الغيبية فالله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بخبر الصدق بشفاعته لعنه فهذه الشفاعة يؤمن بها بعينها لا يتق... يقاس عليه عليها غيرها ولا يقال أنها تشمل أحدا من الناس غير هذا الشخص ثم أنها ليست شفاعة كاملة إنما هي شفاعة الناطسة ولا يخرج بها من منها والشفاعة التي وردت شروطها هي الشفاعة التي تنجي من النار وتدخل الجنة يقول ذكرت أن الغيب نوعا النوع الغيب يمكن قياسه بالموجودات كالطفان واخبار النبيين النوع الثاني غيب لا يمكن قياسه ومشابه لعدم وجود مثلة في الدنيا وعللت أنه لو كان كذلك لما سمي غيبا مع أنك في النوع الأول ذكرت أنه يمكن معرفة كيفيته ومع ذلك يسمى غيبا نعم الأول لا يعرف لا يمكن معرفة كيفيته إنما كيفية ما يشبهه أو يقرب من أذهاننا بعينه أما الثاني فلا يمكن أن يقرب من أذهاننا بعينه وهذا هو وجه الفرق وذاك غيب لأنه سبق ولا لأنه لذاته غيب بمعنى أنه تغيب أمثاله عن أذهاننا إنما لأنه غاب بالصفة حدث من الأحداث غاب عنا بأنه حدث قبلنا فأقول أن كيفيات الغيب على نوع. عين. هناك من أخبار الغيب ما نعرف كيفياته من خلال ما يشبهه من الموجودات كالطوفان ووهما يغرق به الناس او الغرق طرق في العون أو غير ذلك من الاحدث الاحداث والخصص التي تشبه افعال المخلوقين الموجودين الآن فهذه عرفناها او عرفنا كيفيتها لا باعيانها لكن باعيان ما يشبه اما النوع الاخر فلا يمكن الوصول لكيفيته لا بشبيه ولا بمثيل ولا بنظير ولا بذاته تعبيراته ولا بشبيهه ولا بمثله ولا بنظيره وهو ما يتعلق بامور الغيب الاخرى كأمور القيامه و سبح الله واسماؤه واحدا يقول هل التعبير بقدم الله تعالى صحيح ام اننا نقول قديم ازلي طبعا كلمه قديم وقدم ليست سوارده بالشار الا على سبيل شرح اسم الله تعالى والله سبحانه وتعالى من اسماءه الأول وقد فطر النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله الشير وهذا هو الذي يجب أن نقف عليه عندما نعبر عن اسماء الله وصفاته لكن عندما نشرح معاني هذا الأسماء وصفاته أو عندما نجادل من يؤمنون يربرون عن, عن هذه المعاني بألفاظ أخرى فنشرح لهم هذه المعاني بألفاظ أخرى أما على سبيل الإثبات للعقيدة وتقريرها وبيانها وتفهيمها للناس فلا يجوز أن نستعمل كلمة قديم ولا القدم ولا واجب الوجود ولا نعوه لا يجوز بحال إنما يجب أن نعبر بألفاظ الشر وفرق بين التقريب والبيان والشرح والتعليم العقيدة وبين المجادلة وإقامة الحجة على من يستعمل فيها الألفاظ فهذا أي الأخير يستعمل له الألفاظ التي يعرفها مع تقييده وتفهيمه بمعاني المصوص الواردة هذا السؤال طيب سر الأخير نقرأ قبله ما قولكم في من قال بأن أسماء الله وصفاته فهي ليست من قبيل المشترك اللفظي ولكنها من قبيل المتواطئ المشكل أو المشترك ومحو هذا أصلا هذه حتى عبارة المشترك اللفظي أو المتواطئ عبارة لا يمكن أن نطلقها على سبيل الجزم إلا على ما نعرفه أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما نعرفه كيفيةه أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فألفاظها التي تشبه ألفاظ صفات المخلوقين وأسمائهم يقل تلك الألفاظ قبل أن تطلق على الأريان قبل أن تطلق على المخلوق ولا على الخالق يقل لها ألفاظ مشترسة ألفاظ مطلقة وله اشتراك لفظي يعني ان قبل ان يصرف ممكن ان يطلق على هذا ويتقعد هذا. هذا معنى الاشتراك اللفظي اما اذا اطلق على عين فينتفي الاشتراك في كيفية ويبقى الاشتراك اللفظي في المطلق في العباره المطلقه بالذات فقط الاشتراك اللفظي يبقى في الالهان لا في الاعين. اما عند التشخيص اي عند اطلاق الكلمة على الموصوفة والمسمى في انتهي الاشتراك الحقيقي ويبقى الاشتراك الله فاما مسألة التواطئ او من قبيل المتواطئ ثاني مسألة يعني لا ليست واضحة عندي الآن السؤال الاخير يقول السائل التعليق رقم واحد بسطحة وحسكين غير واضح فنرجو توضيحة نعم قال العلامة الحقيقة قل في صفحة واحد في هامش واحد صفحة واحد ستين يقول المهمش قال العلامة الحقيقي بن عبدين صاحب الحاشة رحمه الله في رد المحتاط واحد صاحب سبعة وهي صفة الله بالرحمة حقيقة أو مجاز عن وهل صفة الله تعالى أو وهل وصفه الله تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن العام او عن إرادته لأنها من العراض النفسانية المستخيلة عليه فعلا فيراد غايتها المشهور الثاني والتحقيق الأول يقول لي أن التي هي من الأعراض القائمة بنا ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغير في نصفات معانيها القائمة بنا من العراض ولم يقول أحد إنها في حقه تعالى مجازا وقال نصف الله هذا بالرحمه حقيقه او مجاز يعني هنا جعلها احتمالي على احتمالي الاحتمال الاول ان تكون حقيقه والثاني ان تكون مجاز عن النعمه او عن ارادته لانها من اراده ثم قال المشهور الثاني التحقيق الاول نعم المشهور يعني عند اهل الكلام والمفسرين من من المؤوله لان اغلب ما نتعرض للتفسير هم أهل التأويل الذين يؤولون صفات الله تعالى فالمشهور عندهم أي عند أهل الكلام مشاعر المفتوذية وربما يكون أكثرية في جماعة بن عامدين رحمه الله يكون هو المشهور أي تأويل رحمة الله تعالى بمجاز عن الناس تأويل الرحمة بأنها مجاز عن الناس هذا هو المشهور يعني عند المتكلمين او عند اصحاب يابن عابدين وهم اغلب الاحناف المتغفرين هم على التأويل والتحقيق الاول يعني والصحيح الاول وكانه بذلك يثبت مذهب السلف هو بذلك رحمه الله يثبت مذهب السلف وهو ان صفة الله بالرحمة حقيقة يعني على مال بجلال الله تعالى وليست مجاله ما معنى العلم عم من القدرة والقدرة عن من المشي. هذا صحيح في الجملة لأن القدرة غير العلم العلم أشمل لأنه إذا كان مقصود به ما يتعلق بمراتب القدر هذا اللي يظهر لي لأن العلم سابق وشامل للموجود والمعدوم في حق الله سبحانه وتعالى فالله عالم بكل شيء والقدرة متعلقة بالمقدورات بالنسبة لأثرها ومتعلقة بصفة من صفات الله تعالى بالنسبة لأصلها فالله على كل شيء قدير ومن آثار قدرة الله تعالى وجود هذه المقدرات المحدثات إذن فالقدرة خص من العلم من جانبه وكذلك المشيئة لأن الله سبحانه وتعالى شاء ما يعني مشيئته متعلقة بما شاءه من الأشياء التي أوجدها أو قدرها أما قدرة الله تعالى فهي عم من ذلك وإن كانت المشيئة لا تحد بحد لكن منشيئة متعلقة بما أراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الكونية بما هو كائن بمشيئته سبحانه يقول ما حكم وتسمي بعبد الأول يظهر لي ما أنه لا معنى من هذا التسميث ما هي الأثار المترتبة على بدعة القول بخلق القرآن بالتفصيل نعم القول بخلق القرآن أولا هو خلاف النصوص الصريحة والصحيحة لأن القرآن كلام الله فأول ما يترتب على القول بهذه البدعة هو إن مصادمة كلام الله تعالى والقلاء القول بخلاف مقتضى الكتاب والسنة فالأمر الثاني أنه خروج على الإجماع على إجماع السنة والأمر الثالث أنه يؤدي إلى تنزيل قدر القرآن لأنه لا قيل بأن قرآن مخلوق فهذا يعني أنه تعتريه صفات المخلوق من العدم والفناء والضعف والسهو واحتمال الخطأ واحتمال القصور لأنه مخلوق وفعلا الأكثر من تجرى على كتاب الله تعالى هم الذين قالوا بأنه مخلوق من المتزلة والجهمية والرافضة حينما تقمصوا هذه المقولة لأن الرافضة صارت هذه مقولتهم فيما بعد وإن كانوا ليزلون مختلفين لكن هذا هو القول الذي يعتمدون عليه أعمليهم أيضا يتركتب على القول بخالق القرآن اعتقاد أن كلام الله وهو صفته مخلوق والقول بأن صفة الله مخلوقة يجعل صفات الله في مصاف المخلوقين تشبيها وتمثيلها الله منزه عن ذلك ما رأيكم في تهذيب شرحة طحوية لمحمد بن صلاح الصاوي وهل يصلح المراجعة فيه ما رأيتم ما, ما قرأت هذا, هذا التهذيب وأحسبه جيد إن شاء الله لأن الصاوي فيما قرأت له من كتابات طالب علم متمكن أن الإنسان أحيانا تراوده الشكوك القهرية السؤال عن خلق الله تعالى أو ما هي نهاية الحياة في الآخر فهل يأثم الخواطر التي تخطر للإنسان لا يأثم عليها ولا يسلم انسان من خواطر إنما العمره بما بعد الخواطر فينجب أن يبقى في المسلم أصل التسليم لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء وإذا تواردت إليه الخواطر يستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإن اندفعت وإلا فيلجأ إلى الذكر والصلاة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فإن اندفعت وإلا فيلجأ إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلم فإذا بقيت بعد ذلك وإن شاء الله لا تبقى إذا وجدت النية الصادقة والإخلاص واليقين والثقة بالله تعالى لا تبقى هذه الأوغان المؤمن الإنسان يحرص على طردها هي على التخلص منها ويشغل نفسه بمشاغل أخرى هي أهم كل ما أرد هذا الخاطر يجب أن لا يقف عنده لكن قد ينسيه الشيطان فيقف فإذا وقف يستعيد الله بالشيطان رجيم كما قلت فتسلسل الأمور إلى أن تطرد إن شاء الله يقول السيد هل من بأس إن قلت لا إله بحق في الوجود إلا الله كلمة في الوجود ليس لها معنى ولا فائدة ليس لها معنى ولا فائدة لأنه لا يمكن أن نفترض أن ننفي أو نثبت إلا ما هو يعني بشكل عملي إلا ما هو موجود خاصة فيما يتعلق بالأعمال الثبوثية الألوهية من الأعمال الثبوثية التي لا بد أن تقع في عمل القلب وعمل الجوار فإذا قلنا لا إله لا إله يعني تتأله القلوب وتتوجه إليه المخلوقات بحق يعني يعبد بحق إلا الله فهذا كاتب أما كلمة الوجود في كلمة زائدة لا تزيد إلا الوسواس والتيه فالأولى اجتنابها في نظر هذا السؤال أيضا ورد وسوا كثيرا وهو تكفير تارك الصلاة كما جاء في الحديث يقول السائل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ألا يمكن أن يكون الكفر هنا أطلقه من باب الوعيد أي هو الكفر الذي دون الكفر هذه مسألة كما تعلمون كثر فيها كلام أهل العلم وخلاصته أن ترك الصلاة على نوعين فإن كان ترك الصلاة من باب جحد وجوبها وجهد أن تكون ركناً من أركان الإسلام عن علم فهذا كفر مصرج من الملة باتفاق العلم إذا كان جاحد الصلاة جهدها إلحاداً جهدها إلحاداً جهد أن تكون من الإسلام أو من أركان الدين حتى لو عملها كما يفعل المنافقون وهو جاحج لها فإنه كافر كفر مخرج من المله. أما ما دون ذلك ففيه الخلاف من تركها ولم يجحدها أو ظن أنها ليست بواجبة جهلا أو كسلا تركها كسلا فالخلاف فيه مشهور وإمة السنة على قوليني منهم من يكفر فاعل هذا الأمر أي المسر على ترك الصلاة بعد بيان الحجة وبعد أن يؤمر بها ثم يصل أنه كافر وكفره أكبر وبعضهم يقول لا كفره دون الكفر الأكبر والذي يترك الصلاة غير جاحد إنما يتركها كسلا أو لا يتركها دائما إنما يتركها أحيانا ويصليها أحيانا فهذا كفره دون كفر على قول أكثر أهل العلم ما صحة هذه العبارة المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فلم يقولوها وكثير من الأمسلمين جهلوا حقيقة لا إله إلا الله فقالوها أما إذا كان قصد بذلك المشركون الذين تنزل عليهم القرآن فهذا صحيح المشركون الذين تنزل عليهم القرآن عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فلم يقولوها عناديا واستكبار والله ذكر ذلك عنهم وفعلاً كثيراً من المسلمين جاهلوا حقيقة لا إله إلا الله فقالوها طبعاً دون أن يعملوا بلوازمها هذا الصحيح ذكر المؤلف في العقيدة التحاوية معنى موجود نعم في كلمة لا إله إلا الله ولم يبين ما يلحق بهذه الكلمة من أركان وشروط ومقتضيات فهذه فهل... ستأتي إن شاء الله في دروس قادمة التحاوية كيف نرد على من قال إنكم إذا فسرتم كلمة الكفر أو النفاق الواردة في الأحاديث المذكورة فإنها تعني كفر المخرج عن المله وأنكم أصبحت مؤولين ولم تمروها كما جاءت نعم فسرتم كلمة الكفر والنفاق الواردة في الأحاديث المذكورة بأن الكفر غير الكفر طبعا ما هذا تفسير هذا إرجاع لنصوص الشرع بعضها إلى بعض لأنه الله سبحانه وتعالى نهى والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي بأن نضرب آيات الله بعضها ببعض لابد أن يرد بعبها إلى بعض ويفسر بعبها بعضا والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة لقران وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لقوله وعمل الصحابة مفسر لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل القرون الثلاثة الفاضلة إما تلهدى مفسر لأعمال الصحابة فنحن لا نخرج عن هذه الأطر أبدا فلذلك لابد أن يقال كفر دون كفر من باب اللزوم الشرعي للعقل ما رأيكم في مقال نشر في مجلة دعوة العدد حول اليوم الوطني وكريم أنه ليست من امتدعات والاحتفال به جائز من شرع لأنه من احتفال بالأيام الدنيوية وليست الدينية أرجو لصاحب السؤال أن يأتيني بهذا, ال... بهذا العدد أما القول بأن اليوم الوطني ليس من الامتدعات فهو قول غريب شاذ جدا وأرجو أن يكون من قاله جاهل أو لا يعرف معنا اليوم الوطني وإلا فالاحتفال باليوم الوطني بدعة مغلبة وهو عيد بمعنى العيد الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعييد فيه ولو سمي يوما وطنيا أو بأي اسم آخر فهو عيد من العياد التي تضاهي أعياد الشرق وهو تشريع لغير ما أنزل الله وإقراره لا يجوز يجب على أهل العلم أن يبينوا لولاة الأمور أن اليوم الوطني مخالفة لدين الله وشرعك وحكومتنا وفقها الله التزمت في النظام الصادر العام الماضي بأنه لا عيد لهذه الدولة إلا عيد الفطر والأضحى ونرجو إن شاء الله أن يتبع القول بالعمل وعلى أي حال قد يريد الجهل عن بعض المسؤولين في هذا اليوم فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا وأن يقيموا شرع الله تعالى بالبيان للناس وأن ينصحوا للمسؤولين وأنا واثق إن شاء الله أن المسؤولين في هذه الجولة إذا عرفوا أن اليوم الوطني عيد مجعي مغلب فسيكفون عنه إن شاء الله طبعا هذا السؤال يظهرونه أقرب للسؤال الشخصي ما رايكم في الاحتفال الذي يقام كل سنه ويسمى باسبوع الشيخ محمد بن بلوه هذا لا يوجد له وانت واهم وارجو ان ترجع عن وهمك شوف الشيخ وقيمه مرة واحدة مؤتمر سمي اسبوعا مؤتمر لانه يقيم في سبعه ايام فقط أو في اسبوع يعني عمل فلا لم سلام يكن القصد القائمين به القائمين عليه أن يكون أسبوعا متكررا ولم يتكرر ولن يتكرر بهذا الصيغة بمعنى أسبوع إن شاء الله إنما قد تعقد مؤتمرات في دعوة الشيخ من لهاب أو ندوات أو يعني المناسبات علمية تشرح فيها الدعوة هذا أمر حق لكن لم يتكرر ولن يتكرر بالمعنى الذي حذره الشخص إن شاء الله ما دام القائمين على مثل هذا المؤتمر يعني الذين نعرفهم من أهل الخير والمؤتمر قامت به جامعة الإمام. ونحسبها إن شاء الله ممن يدرى هذه المخاطر أي الأخي نسأل عن قول الشارح ويدل القيوم على معنى الأزلية ويقصد بذلك أن كلمة القيوم بتفسيرها الشرعي واللغوي المعروف والذي اتفق عليه السلف أنه تعالى القائم بنفسه يعني الذي لا يحتاج إلى ما يقومه ولا من يقومه ولا يحتاج في وجوده سبحانه وتعالى إلى شيء آخر هو القائم بنفسه القائم على غيره أي الذي هو رب المخلوقات ومذبرها وبيده كل شيء سبحانه هذا دليل على الأزلية بمعنى أنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء فالقيومية التي تعني القيام بالنفس والقيام على الغير يلزم منها الأولية المطلقة لأن الأولية المطلقة ضرورة للقيومية وإلا فسيحتاج الموجد إلى موجد وهكذا مما يؤدي إلى التسلسل فإذن القيومية التي قيام الله بنفسه وقيامه على خلقه تعني أنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء هذا معنى الأزلية السائل يقول أرجو إضاحة عبارة ويدل نعم هذه جاء السعادية نعم من قول بعض السلف أن ابن حزم جهمي جبري ايه؟ على حال ابن حزم رحمه الله له مقولة تشبه مقولة جهمية في الأسماء والصفات وهو أنه يرى أن الأسماء أسماء وعيان لا تدل على صفات يقول بأن الأسماء لا تدل على صفات ولا يشتق منها صفات وهذا هو مؤدى قول الجهمين وهو يؤدي بالإنزام ولا بالإنفزام يؤدي بالإنزام إلى التعطيب لأن الأسماء التي لا يفهم منها كمال ولا يفهم منها صفات أسلم هي مجرد أسماء مجردة في الأبهان هذه لا يمكن أن تؤدي إلى وصف الكمال لله سبحانه وتعالى منطقيا وإن كان ابن حزم يفلسف الأمر ويزعم بأنها أسماء لله تعالى لكنه يقول بأن الأسماء والصفات لا نتعدى ألفاظها ولا نستمد منها معاني أبا فنقف عند الاسم ولا نستفيد منه صفة ونقف عند لفظة الصفة ولا نستفيد منها معاني أخرى فهو يرى الوقوف على الألفاظ بما يؤدي إلى إلغاء المفهوم الضروري عند العقول السليمة والفطر المستقيم هو قريب من قول المفوضة هو قريب من قول المفوضة لكنه لا يقول بلوازم قول مقوضة بمعنى أنه لا يلغي معاني الألفاظ يثبت معاني الألفاظ لكنه يجمدها لا يخرجها عن حروف النص حتى اللوازم التي تازم عقلا وتفهم من أسماء الله تعالى أو من صفاته هو لا يتعداه فإن ذلك تكيل بأنه جهمي بل بعضهم قال إن قوله وشد من قول جهمي نعم وصف الأزل بالذي ليلى أول له كذا يعني عند بعض من يفهم الأزلية نعم لكن ليس كل من أطلق الأزلية من المتكلمين والفلاسفة يقصد الأزلية التي لا أول لها لأنهم هم أحيانا يجعلون التقادم في القدم إلى حد بعيد جدا في الأذهان يجعلونه يشبه الأزلية أو يعطونه وصف الأزلية لكن مع ذلك الازليه التي تقتضي العقول مفهوم الازليه التي تقتضي العقول هو الشيء الذي لا اول له الذين قالوا بازليه المخلوقات هم الذين قالوا بوحدة الوجود الذين قالوا بازليه المخلوقات من الفلاسفه وغلاة الصوفيه وغلاة الباطنيه هم الذين قالوا بوحدة الوجود كانهم مؤدى قولهم بأن الوجود زلي بمعنى لا أول له وإذا كان لا أول له فالموجد واحد الخالق والمخلوق واحد بل لا يجعلون هناك مخلوق ويرون كلمة مخلوق هذه كلمة مجاسية تعني مظهر من مظاهر الخالق وأحيانا يصل حدث بهم إلى أن يقولوا بأن مسألة التفريط بين المخلوق والخالق ومشاهدة حركات المخلوقات تخيلية هي في الهذهان وليست في العيان طبعا هؤلاء يلغون وكولهم لكن مع ذلك قارب ولا يحجر القول بأن لا ينتشر إنما تدرك العقول والبديهة بأنه باطل حتما نعم نعم نعم لا يشتق من الأسماسها كقول المعتزل عليم بلا علم لكنه ما يقول يتفادى القول بهذه العباق أو سميع بلا سامح أو بصير بلا بصر هو مثلا يقول نقول بأن الله سمين لكن لا نثبت صفة السلام على الله كذا فقوله يعني أشد من قول المعتزلة لكن بعض العلم في قول الجهمية وبعضهم قال الأمر أخف من ذلك لأنه متأول وله فهم معين وهو بجلالة علمه وقدره وحرسه على السنه لا يمكن أن يقال بأنه كالجهم وإن كان من لوازم قوله أن قوله يشبه قول جميع نعم مجعوله بمعنى مخلوق قول الشارح في شرح الألكاء بأنه مخلوق مجعول بمعنى مخلوق هي مرادفة كلمة مرادفة لمخلوق الأخذ الخير نبه على صلاة الاستسقائم والاثنين تلقادم وهذه سنة من السنن وفعلا نحن نرى كما تشاهدون كلة الحضور في المساجد وهذا أمر لا ينبغي لأن صلاة الاسسقاء من السنة سنة مؤكدة والإعراب عنها حتى وإن كان بمعاذير وصدود المسلمين عن فضور هذه الصلاة خطير في الحقيقة والناس الذين يحضرون رغم كلة المساجد التي يقام فيها الاسسقاء الناس الذين يحضرون قلة جدا وهذا فيه لماته للسن أو ربما يؤدي إلى ماته للسن فجدكم الله خير تواصلوا وأوصوا الناس لشهود هذه الصلاة طيب نستعرض الأسئلة بسرعة لأن نطولنا يقول كيف يبدل إمام أحمد الكرابيسي ونترحم عليه نعم هذه المعضلة قد ترد كثيرا عندما تأمل أمور السلف فعلى أي حال نحن عندنا موازين شرعية عن السلف أنفسهم هذه الموازين هي أن نزل الرجال بمجموعة أعمالهم وأقوالهم وبمجموعة ما ماتوا عليه ما مات عليه الشخص فالمعاصرين للشخص الذي يتكلم ببدعة قد يكون موقف شديد وصعب كموقف الإمام أحمد من بعض السلف الذين قالوا ببدع جزئية أو موقفا من بعض الصوفية أو غير الإمام أحمد من الإمة الذين وقفوا موقفا فيه نوع من الهجر أو السب أو التحذير من الشخص هذا المقصود به سد ذرائع والمقصود به محاصرة البدعة لألا تنتشر خاصة إذا خرجت من أناس ينسب من, من شخص ينسب للسنة فكانوا يشددون عليه ويهجرون إذا أصر على قوله لكن لا يعني هذا بالضرورة أنهم يكفرون أو أنهم يحجرون على الآخرين بأن يكون لهم رأي آخر فيه فلو قرأتم مثلا أقوال المترجمين للرجال كالذهب وغيره لوجدتم أنهم يحكمون على مثل هؤلاء الذين تكلم عنهم السلف وهم ليسوا من أصحاب البدع الاصليين يحكمون عليهم بتوازن ويقولون ما قال فيهم القادح وما قال فيهم المزكي ثم يخرجون بنتيجة فنحن لا نلغي موقف الإمام أحمد رحمه الله لكن لا نفسره ولا شك أن الكرابيسي ليس بصاحب بدعة مغلظة في غير هذه المسألة في بقية مر السنة هيعتبر من أنصار السنة من الذين نافعوا عن السنة ودافعوا عنها وقررواها وكتبوا فيها إلا في هذه المسألة فالإمام أحمد معذور في وقفته ضده خشت أن تنتشر وأن يقول بها غيره إذا تساهل الإمام أحمد فيها وفي من قالها فإذن مثل هذه المواقف هي مواقف فردية جزئية لا تلغي اعتبار الشخص في الجوانب الأخرى وأمثالها في التاريخ كثير عند إمة السلف ورواة الحديث وإمة الهدى خاصة في المعاصرين والأقرام يحدث بينهم من الكلام ما يكون له عذرهم عذر فيه لحماية الدين وشد الزريعة لكن لا يعني أنه قاعدة أو حكم على الشخص وهذا يحدث في كل زمان فوضطنوا أنفسكم على حدود نهي في زمانكم أهل السنة أعلم الناس بظواهر النصوص وبواطنها نعم هذا صحيح معلم الناس بظاهر النصوص وبواطين لا تصبح باطنا التفسير الباطني لكن النصوص دائما يقول لها معنى متبادر ثم معنى آخر يتفسر به النص بنص آخر أو يرجع فيه لقاعدة أخرى هذا قد يسمى باطنا حيث أنه بالمفهوم لا بالمنطوق فالنص له مفهوم ومنطوق فالمفهوم هو الظاهر فالمنطوق هو الظاهر والمفهوم هو ما بعد الظاهر الذي يستمرطه العلماء لا يعني البواطن التفسير الباطني الذي يبعد عن معاني النصوص الحقيقية وفسرها بتفسير على ضوء الأهواء والقواعد العقلية أو الباطني لا هذا لا يقصد في هذا المقام لأن السلف إذا لم نقل بأنهم أعلى الناس بظواهر النصوص وبواطنها جاء من يدعي بأن السلف صرفيين وأنهم شكليين وأنهم أهل ظاهر لا يفهمون معاني النصوص ومحهماتها ومحاملها على القواعد وحمل العام أخاص على العام والعام أخاص والمطلق على المقيد ونحن ذلك فهذا كله قد يدخل في معنى الباطن علماء السلف يحذرون من تعلم علم الكلام من كتبهم وفي قسم العقيدة تطرح قوالهم وشبهاتهم بتوسع في بعض الأحيان يكون الرد عليهم هزيل يسير بعض الشخوف عند بعض الشباب أما ترى أن يعرضها لها عرض ليست يسبب هذا التوسع هذا كلام مجمل قبل أوافقك عليه في أقسام العقيدة عندنا في المملكة كلها في جامعة المنقرة وجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام كلها تقوم على منهج ثابت واضح وهو تقرير مذاهب السلف وتقويم المذاهب الوسط التي تجمع بين السلفية وغير السلفية تقويمها والرد على المذاهب الكلامية والبدعية بشكل واضح لكن مع ذلك قد توجد بعض جوانب الضعف في عند بعض الباحثين وليس الذم فيها ذم الاقصى لكن هذه مساله ينبغي لك ان في الاعتبار فاقسام العقيده كلها تقوم على تقرير العقيده اولا وتقويم انتاج الناس في هذا الموضوع ثانيا وثالثا الرد والنقاش والمناقشه على أهل الكلام ومن نحا نحوهم قديما وحديثا وهذه مهمه كلش وحسبها أنها تناقش وتعالج في الأقسام نفسها ولا يخرج منها إلا ما يصبح أما مناطشة قضايا الكلام وعلم الكلام والفلسفة والمنطقة ومناطشة أهل الأهواء والبدع القديمة والحديثة وشبهات الملحدين هي من أهم واجبات الأقسام لكن الكلام فيما يخرج للأس وما يخرج للعامة هذا هو الذي مسؤولية الباحثين والمؤلفين الذين يخرجون إنتاجهم يقول السائل كيف نقول إن الله خلق أعمال العباد ولماذا لا نكتفي بقولنا إن الله خلق العباد وأعمال العباد باختيارهم على الحال الله خالق كل شيء سبحانه وكل شيء بقدره الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن خلقه وعن قدرته وعن تدبيره شيء لا من أفعال العباد ولا من أفعال المخلوقات والجمادات ولا غيره لكن مثار الخلاف عند الخرق الذي نخله أهل السنة والجماعة هو أفعال المكلف الإنسان المخطأ القادر على التميس هل أفعاله مستقلة ليس لله فيها علم سابق ولا قدر ولا خلق هذا قول باطل أو هي داخلة في علم الله وقدره وهذا هو القول الحق فلا يخرج عن علم الله وقدره شيء لكن الإنسان هو الذي يفعل ما هو في مقدوره وأفعاله داخلة في خلق الله لأن بمعنى أن ما يفعله الإنسان بقدرته واختياره الله هو خالقه وهو مقدره وهو عالمه سبحانه السؤال الأخير هل كان ميول أبو الحسن لأشعري التمثب أبوه هل كان ميول أبو الحسن لأشعري إلى علم الكلام أم إلى مناظرة أهل الكلام نعم هذه مفرق في فهم الحسن رحمه الله حينما رجع إلى السنة قرر مذهب للسنة والجماعة وسلم بأصول السنة جملة وتفصيل لكن حينما نمى إلى بعض أئمة السنة في وقته أنه لا يزال عنده قناعة ببعض علم الكلام نوقش في هذا وطلب منها أن يتراجع وأن يعلم أنه بريء من علم الكلام وأنه لا يقول به فأصر على أنه يرى أن من علم الكلام ما هو مفيد وحبذ دراسته وتحسيله ألا أنه علم من العلوم التي أفاد منها السلف يخالفونه في ذلك لأن علم كلمة علم الكلام كلمة تعني القواعد العقلية التي يعتمد عليها المتكلمون لا تعني مجرد استعمال العقليات البدهية في ناصر الحق هذه لا تسمى علم على ضوء القواعد الشرعية وفي مصب النصوص قواعدها وقصولها هذا أبقى معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه السنة بل هو نهج القرآن فالقرآن يثير عقول البشر وبدأ البدهيات عندهم وما استقر في الفطرة ليقرر به الحق وهذا وسيلته العقل هذا لا شك فيه لكن إذا كلنا علم الكلام فعلم الكلام المقصود به الخوض في أسماء الله وصفاته وفي مسائل القدر وأمور الغيب الأخرى بمجرد القواعد العقلية او بالقواعد العقلية والجمع بينها او التوفيق بينها وبين النصور وهذا هو أساس عنه الكلام ولو لم يكن هذا أساسه لما اختلفنا مع الذين يقولون باستخدام العقول في نصرة الحق لا نختلف معه بل نرى أن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعات استخدام العقول في نصرة الحق هذا أمر بدأ إنما إذا أراد الأمر الآخر وهو التلفيق بين النصوص والقواعد العقلي أو استخدام القواعد العقلي البحثة في نصر قضايا الغيب أو في تقرير قضايا الغيب ما أقول في تقرير قضايا الغيب فهذا هو, هو مكم القطورة وهو المقصود عند المتكلمين وإذا كان هذا هو المقصود عند المتكلمين فإذن نحن نقول بقول السلف ولذلك استنكر الأئمة على الأشعر هذه المسألة وبقيت مما عابه عليه الأئمة حتى بعد رجوعه إلى هذه تنبيهات من بعض الأخوة أولها تعرفون ما يجري على إخواننا المسلمين في البسنة والهرسك من المكبات وابتعاد الإعلام عن توضيح ما يمرون به فلو يكون لكم كلمة ما معنى قول من قال بأن الكون فعل من أفعال الله تعالى ومن الذين قالوا بذلك ومن الذين قالوا بذلك وما حكم من قال بهذا معتقداً وما الفرق بين الخلق والفعل حول هذه الكلمة مذكورها آنفا طبعا مسألة, الخلق مسألة إطلاق, الخلق إطلاق كلمة فعل على الخلق هذه مسألة قد تجوز أحيانا لكنها فيما يتعلق بأفعال العباد فيها تصفيف أما ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى فلا يمنى أن نقول بأنها من فعل الله ببعنى المعنى من, من خلقه على هذا المعنى لأن الخلق هو فعل من أفعال الله تعالى وفعال الله كثيرا الخلق وغيره أفعال الله أوسى من مجرد الخلق لكن قد ترد هذه الكلمة في أفعال العباد فالمسألة فيه اشتباه فأفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى لكن لا يلزم أن نقول هي من فعل الله لأن الله هو الذي خلق وفاعلها هو العبد وليس استقلالا بفعلها إنما لأن الله أقدره على ذلك أفعال العباد العقلاء هي مخلوقة لله تعالى لكن العباد هم الذين فعلوها وفعلهم لها لا يعني أن لهم استقلالا في الخلق والإيجاد ولا الخروج عن مسيئة الله وقدره إنما يعني أن الله سبحانه وأفعال أقدرهم على فعله اختيارا فمن هنا أفعال العباد قد لا يقال فيها أنها فعل الله لأن لا يرتبس الأمر فيقال بأن بمقولة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأفعاله, وأفعاله, وأفعاله وأفعال الله فلأولي اجتنابها فيما يتعلق بأفعال العباد أما فيما يتعلق بخلق الله الآخر الكوني أو بأفعال العبادة الغير إرادية التي لا إرادة لهم فيها فكل ذلك من فعل الله تعالى هل هناك فرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود طبعا هذا الفرق الفروق ناتجة عن فلسفة المثلثة في الوسنية اليونانية ومثلثة المجوش ومثلثة الهنود ثم مسلثة النصارى الذين يزعمون بأن الله ثلاثة جاءوا عن طريق هذه الفلسفة وهناك بعض الخلق البسيطة بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود فالحلول هو بزعمهم حلول الله في المخلوقات كحلول الروح في الجسد والاتحاد هو اتحاد الله تعالى بزعمهم مع المخلوقات كاتحاد الجسم مع الجسم ووحدة الوجود تعني أنه ليس هناك خالق ولا مخلوق فالكل واحد والتمييز بين الخالق والمخلوق عندهم يقولون إنما هي تعبيراتهم عن الشيء الواحد وهي وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي فالفلول والاتحاد بينهما بعض الفرق ووحدة الوجود بينه وبين الاثنين فرق كمير فالذين يقولون بالفلول والاتحاد قد يقولون لله وجود لله وجود لكن وجوده على نحو ما قالوا إما أن يكون حل بالمخلوقات كحل الأرض في الجسد أو اتحد بالمخلوقات كاتحاد الجساد بعضها مع بعض الماء مع الأجين أو خلط الماء مع الأجين بزعمهم وللأما الذين يقولون وحدة الوجود فليس عندهم خالق ولا مخلوق فالله هو الخلق والخلق والله الله الله عما يجعون عم. وكلها أوهام وشرك من عبره الشيطان ببني آدم يقول هل يوجد في وقت الحاضر من يقول بخلق القرآن؟ نفس حظا أن هذه المسألة لم تتعر وأرجو أن لا ولولا أن يعني تعرفنا من نهج السلف الصالح ضرورة تقرير هذه المسألة لأن لا يقع فيها المسلمين مرة أخرى لما تكلم بها طلابهم لكن لو تحدث عنها بعض الناس الذين لا يفقهون العقيدة ونرجو أن لا يتحدثوا فربما يظهر سيناس لكن أرجو أن تبقى الأمور مستورة كثير من المثقفين ومفكرين والمتعلمين والمتفيقهين والمتفيهقين الذين يتلسلون في قضايا الفكر والثقافة ولا يعون هذه المشألة كثير منهم قالوا بمقولة المتزل لكن بسلوب الحذر ما أقول أكثرهم أقول كثير منهم لكن مع ذلك تبقى طائفة من الطوائف أو بقي الطوائف من الأمة التي افترقت عن السنة والجماعة تقول بخلق القرآن حتى الآن منهم جزءا من الأباضية وليس كل الأباضية الأباضية منقسمون في هذه المقولة بعضهم يقول بقول المعتزلة الجهمية وبعضهم يقول بقوله للسنة الجماعة ومنهم أيضا أكثر طوائف رافضة الإمامية والإسماعيلية والجعفرية وغيرهم أكثرهم يقولون بخلق القرآن ومنهم المعتزلة الجديدة وما أدراكم من المعتزلة الجديدة ما الرأي الذي يقول مادة القرآن الكريم وهل القرآن مادة كان في هذا اشاره إلى يعني الإطلاق في المدارس على هذه التلمة كما يقال مادة التوحيد وماده الحديث ومادة القرآن الكريم طبعا المساله الكلمه فيها اشتباه والاولى اجتنابها لكن المتكلم بها قد يقصد يعني الحصه حصه القران الكريم او يقصد المقرر الذي الذي هو الذي هو مقرر المنهج الذي يدرس فيه القران الكريم فالمساله يعني لا نبدع من قالها لكن الاولى فعلا اجتنابها دفعا للشكوك لا يقال ما دفع القران الكريم يقال درس القران الكريم أو حلقة القران أو الحصة المخصصة للقران الكريم أحوالق يقول جاه في التقابير بجرع والسنة والجماعة من قبله عدم تكثير أهل القبلة والشيعة كما نعلم أنهم من أهل القبلة فكيف ذهب بعض الأهل السنة والجماعة إلى تكفير أهل القبلة إلى تكفير الشيعة طبعا كلمة أهل القبلة سلم مشروطة بقوائدها ووصولها ومشروطة ب وصول الإسلام نفسه فالرافضة هم يتوجهون للوقب لكن بقلوب المشركة فلا ينفعهم توجههم وكان الطوائف من المشركين تتوجه للوقب ولم ينفعهم ذلك ليس فليس لاخصوفm بالقبلة المجرد من توجه الآن ليصل المقصود بالقبلة الذين تجمعهم القبلة على الإسلام تجمعهم القبلة على الإسلام تجمعهم الصلاة صلاة السنة على الإسلام أما أكثر غasma فنظرا لرسولهم التي قالوا بها فهم يخرجون من الإسلام ويبقى لهم الشعار هم يدعون الإسلام ودعوهما بالنسبة لهم لا نستطيع أن نرضي دعواه فهم يدعون لكن بالنسبة لا نحكم بحكم الله الحكم الشرعي الذي أجمع عليه السلف الأمة وهم أنهم ليسوا على الإسلام ما داموا يقولون بأصول الشيعة التي اتفقوا عليها فهي أولا قولهم لتكفير الصحابي وارتد وردتهم ثم رفضهم للسلمة التي رواها الصحابة رضي الله عنه إلا ما يهوونه لأخذهم بضعة حديث تصلح لهم من مثل الحديث غديركم غدير وحديث آل الحديث متعلقة بحقوق آل البيت حديث العترة ونحو ذلك حتى لو رؤيت عن من قد يأخذونه وأكثرهم أيضا لا يأخذ حتى روايات التي تصلح لهم ما دامت عن الصحابة الذين كفرهم الأمر الآخر ما داموا يقولون بعصمة الأئمة على كفر صرح كعصمة الأنبياء وما داموا يقولون بالتقية التي هي النفاق وما داموا يقولون في أصول الدين التي أشرنا إليها هذه المقولات الكفرية التي أقل ما فيها إنفار الرؤية وإن كان بعضهم لا إنفار الرؤية لكن أكثر بالأصول للأخرى وقولهم بخلق القرآن ونحو ذلك وما داموا أيضا يعتقدون المهلية على نحو ما يزعمون وما دام, ما دام إيمانهم بأسراط الساعة على نحو ما يزعمون وما دام قولهم بالعصمة والتقية والمهدية على نحو ما يزعمون وغسائر الأصول الأخرى التي لا يمكن تعدادها الآن كل واحد منها أي من أصولهم الكبرى التي خالفوا فيها السنة كل واحد منه منها فقط كل واحد فقط يكتب التكفير فكيف بمجملها وهي تزيد على 12 أصلا من الأصول الكبرى التي خالفوا فيها الإسلام ناهيكم عن قولهم بإذنان ناهيكم عن قولهم ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوجه عائشة رضي الله عنها وناهيكم عن قولهم في أهل السنة والجماعة الأمة الهدى وغير ذلك من هو معروف عنه لا ليست مشترك وأكثر الطوائف جهلا وأكثرهم كذبا وأكثرهم زندقة وأضرهم للإسلام في التهريف وأخترهم على الأمه إلى قيام الساعة هم الراف بإجماع أهل العلم المعتبرين هم أبعد الناس عن الحق وأكثرهم ضلالاً وأكثرهم اعتماداً على الكذب وأكثرهم تكذيباً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم متمادياً في التأويل الفاسد في القرآن الكريم والباطنية ما دخلت إلا من خلالهم وغلات المتصوفة ما دخلت إلا من خلالهم وغلاث الفلاسفة ما دخلوا إلا من خلالهم والزنادقه ما دخلوا إلا من خلالهم بل النكبات الأخرى التي حدثت تتاري في الإسلام كانت على أيديهم فما دخل الصليبيون إلا عندما حكم الرافضة العبيدية الفاطمية ديار المسلمين وما دخل التتار إلا على أيديهم وكانوا دائما مع الكفار ضد المسلمين وما يعرف أن لهم معركة حتى حتى في الوقت الذي قامت لهم فيه دول ما يعرف أن لهم معركة مع الكفار ولا معركة مع البدع بل معاركهم مع أهل السعيد فإذا حكم العمة عمة الهدى على الرافضة لم يكن جزافا حتى وين قالوا بأن أهل كلهم من مسلمين طبعا أهل قبلة يقصد بهم من ادعاء الإسلام واتجع إلى القبلة هو مستور الحال أما ما لم يكن مستور حال في الرافضة إذا أعلنوا كفرا فخرجوا من أهل القبة بكفرهم نعم ها؟ هم في ظاهرهم ما داموا لم يدعوا إلى ولم يعلنوا مخزاياهم يعملوا معالمات المنافقين ما داموا إلى الآن وإذن بدأوا يرفعوا رؤوسهم لكنهم إلى الآن يشعرون بالذلة ويتظاهرون للمسلمين المظهر العام ويتأدبون ويتكلمون بكلام حسن ويتوددون إلى الناس ولا يدعون إلى بدعهم علنا ولا يملكون الوسائل للدعوة إلى بدعهم في الغالب وان كانوا في مواطنهم الآن بدأوا تظهر رائحتهم وهذا بوادر شر لكن مع ذلك إلى حد الآن أرى أنهم يعاملون معاملة في المنافقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعاملون منافقين حتى أن بعضهم يعاملهم بهذه المعاملة وهو يعرف أنهم من المنافقين معاملات ظاهرة رفعوا الأذان يعني على طريقتهم هذه بدعة يجيب أن ندبع لها المسؤولون ويستنكر هذا المنكر اظهروها بس والأخ يتكلم عن دخولهم إلى مك اظهروها في بلادهم ويجب على من حولهم من أهل السنة والجماعة أن يحاولوا أن يطمعوا هذه البدعة ويبلغوا المسؤولين ويبلغوا المشايفة طلاب العلم لألا يتمادوا في الظهار بأيدي لأنهم لن يقفوا عند مجرد الظهار الشعائر هم كما قال السلف شر من وطئ الحصف هم أشر الفرق على المسلمين ولا يمكن أن يستريح الرافض إذا وجد فرصة تدينا لا يمكن حتى يفسد يأينوا عن من الفسد هذه عقيدة عندهم لا نتكلم بمجرد ظننا أو بمجرد توهماتنا أو مجرد أحكام ظنية أو مجرد كلامهم نتكلم عن أفعال معاكدتهم التي يعتقدونها وقد لا يفقه هذا كثير من عوامهم هذا أمر يمرغن عوامهم قد لا يفهمون كثير من هذه الأمور لكن عاكدتهم التي عليها العلماء وعليها المذهب ويوادون, علي ويوادون عليها ويوالون ويعادون أيضا عاكدتهم تقتضي ضرورة الإفساد لتمكن وإذا وجدوا فرصة وخيامة السن عندهم من أعظم القربات بأي نوع من أنواع الخيامة هذه ليست مجرد كلام عوام ربما بعضكم يسمع مثل هذه الحديث من عوامنا الذين عايشوا الرافضة أيام طلب الرزق والعيش في بعض بلادهم فكانوا يتحدثون ولا يزالون يتحدثون عن مكاتل من هذا النوع عن عن الرافضة وأنهم يحاولون بش المسلم بأي وسيلة خفية أقول ليست هذه مجرد ظواهر أو مواقف فرضية هذه عقيدة لأنهم يرون أن شر الخلق ويرون أن, أن الكيد بالسنة والجماعة هو أعظم ما يتقرب به إلى الله وكتبهم مليئة بهذا يقول هل القول بفناء النار من أقوال السلف وهل القائل به يبتأ وما صحة نسبته بن قيم في هذه الأرواح والشيخ الإسلام من ثمين طبعا يجب نفرق بين مسألة فناء النار ومسألة انتطاع العذاب فلم يقرل أحد من من يعتد بهم من أئمة الدين بأن الجنة النار تفنيان بالعقيدة هم أنهما باقيتان لا تفنيان بناء عن نصوص التابتة في ذلك إنما نسب إلى بعضهم العلم أنه يقول احتمل أن ينقطع عذاب النار والله أعلم هذا أيضا ليس هو قول الجمهور جمهور السلف على غيره نعم ذكره بن لكن هل هو ذكره يرجحه ويقول به وانتصر له انتصر لهذا الرأي نعم لا لانقطاع العداد نعم نعم الأخ يقول أن هناك كتاب ينفي أن يكون هذا القول على الشيخ الإسلام بن قيم في كتاب الوابل الصيف الآن يذكر أن اللجنة الدائمة تقول بأن ابن القيم يقول بقول الجنهور في كتاب الوابل الصيف وعلى حال حتى الشيخ الاسلام له قول يناقض ما نسل عنه أو ما قاله ببعض كتبه وأشارينه وكذلك ابن القيم كما ذكر الأخ له قول يناقض فلعل هذا هو القول الذي عليه ومع ذلك المسألة تدخل في باب الاجتهادات لأنها لا تعرض النصوص الصريح فهم لم يقولوا في فناء الجن النار كما يقول به بعض اهل الفقه نعم مساله الفناء هذه من الصلعه مساله اتصال العذاب الله اعلم بها الله اعلم بها ما رايكم في قضية التعمق في مسائل القدر وبمدى تنصح في هذا الموضوع ما فائده وما فائدهه وضرره على كل طالب علم طبعا الله سبحانه وتعالى نهانا عن الخوف من ورد عنه في احاديث صحيحه صريحه كثيره النهي عن الخوف من القدر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان النبي كما ورد ما معناه ان الصحابه اخذوا يتجادلون في بعض ايات القدر عند حجره النبي عليه وسلم فخرج وقد اشتد غضبه حتى احمر وجهه وكانما فقيء في وجهه حب الرمان عليه الصلاه والسلام فاخذ يحثهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم ابو هذا ابي هذا ابو عدتم هذه هذا امرتم تضربون ايات الله بعضها ببعض فامرهم ان يسلموا بما جاء فقال انهم انما راسدهم بان ما فهموا يعملوا به ما فهموه من النصوص يعملوا به وما لم يفهموه يكتلوه لعالمه أو يرده الى عالم هذا التوجيه قاعدة شرعية عليها سلف الأمة وهي اللي ينبغي أن يسلق المسلم فلا يقوم في القدر لغير ضرورة تلجئه كالبيان عند بعض المستشكلين أو الذين عندهم شيء من الوساوس مع أن سلف الأمة أيضا يفرقون بين من عنده وساوس أصلية ومن عنده وساوس عاربة فالذي عنده وساوس أصلي ما له إلا ذرة عمر أو الهجر وما يملكه العالم من الزجر والمسلم التبديد أما الذي عنده وسواس عارض فهذا إيجاد في مسائل القدر لضوء النصوص الشرعي والله هذا غير مفسر هذا غير مفسر الله أعلم والذي ورد في النصوص ليس به إلا ذكر أبدية عذاب أهل النار الأصليين الذين هم ليسوا من أهل التعفيد المشركين والمنافقين ورد أنهم خالدين في النار أبدا وورد أن أصحاب البرثبة أن أصحاب الذنوب يخرجون من النار بعد أن يظهرهم الله منه وهناك فئة تشملها رحمة الله سبحانه وتعالى ممن لم يعمل خيرا قبط وهم عتقاء الله من النار وهم المساء الذين يسمون الجهنميون لأنهم يستنبتون في الجنة كما يستنبت النبات هؤلاء منهم الله أعلم غيب من غيب الله ما عدى ذلك إنما هو نوع من الظنون أو ترجيح بدون مرجح في مثل, مثل هذه النمو لأن النصوص هي صليحة نعم حكيم الترمذي ينسب إلى, إلى أهل الحديث لكنه في العقيدة يخالف أهل الحديث وأشنع ما نسب إليه بل ما ثبت عنه قوله بختم الولاية وهو سبق ابن عربي الهالد فهو يزعم او زعم ان للولايه خاتم وان هناك خاتم للاولياء فهو عنده نزعة صوفية شديدة في هذا الجهد هذا الذي وعرض عن حكيم الترمذي وبدعته هذه سنة اما ما عدا ذلك من اموره الاخرى فلا نعرف عنه شيء نعم لا ان شاء الله حكيم الترمذي غير الامام الترمذي صاحب السن حكيم الترمذي وأولا هو متأخر عن الترمذي صاحب السنن والأمر الآخر أنه يختلف عنه فالإمام الترمذي صاحب السنن من أئمة السنة لا يتهم ببدعة أبدا بينما الحكيم الترمذي وإن كان يعني له تعلق بالحديث وخدم الحديث الكثير مما كتبه لكنه قال بهذه البدعة وعنده نزع التصور وهو الذي مهد للباطنية بالقول بختم الولاية مهد للصوفية الباطنية الفلسف صاحب السؤال يقول سؤال عن هذا سؤال غريب سؤال عن فصل الدعاة هل يعد من نواقف الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم حاولينا ولا علينا مشكلة أرجو أن السائل يفترض افترضا أن هذا قيم سبحان الله أحيانا يكون فصل بعض الدعاة من حكيم وأحيانا يكون خطأ وظلم نعم هذا ما أريد أن أ... ما يمكن أن أقول لأننا نفترض دائما أن كل شيء يحصل على الدعاة لابد أن يكون فيهم المسلمين قد يخطئ بعض الدعاة قد يتجاوز بعض الأشياء التي لا تنبغي شرعا وقد, وقد, وقد, وقد يكون مظلوم والأصل في الدعاة الخيرية والأصل فيهم أنهم على الاستقام وإذا حدث من خصومهم أو من حسادهم أو من يظن بهم ظنا سيئا حدث فصدف فلا يعني أنه يكفر بذلك هذه مثلها صعبة لأنه حتى لو كان ظالم فيما حدث من الحجاج وغيره لا يكفر هذا سؤالا عن أسابيع الأيام التي تتخذ فيها الاحتفالات أو أممكن تسمى أعياد أو غيرها وسبقا تكلمت عن هذا كثيرا وخلاصة القول أن كل ما يعمل أو كل ما يتكرر في حياة الأمة والمجتمع ويحتفى به بشكل سنوي أو شهري أو دوري وهو لم يرد في الشرع فهو بدعه لكن مع ذلك يجب أن نفرق بين الأمور التي هي تعبدية أو تصل إلى حد التعبد بها أو لها علاقة بالأمور العبادية وبين الأمور الأخرى فقد تكون أخف حكما أي الأمور الأخرى التي ليست لها صلة بالعبادة أو بالأعياد الحقيقية فمثلا الأيام الوطنية هذه أعياد والعبرة ليست بالألفاء العبرة بالحقاء فحقيقتها أعياد فإذا هي محرمة قطعا وشرح وهذا ما عليه أهل العلم وما عليه المعاصرين ومن سلفهم لكن هناك أشكال في الأسابيع ما يسمى بسبوع كذا وسبوع كذا فليظهر لي والله أعلم ونسألها لابد أن تناقش على مستوى أهل حتى ولو نوقزت تحتاج إلى مزيد منقش فالأسابيع مثلا إذا تهلطت بأمر ديني أو بشائر دينية أو بأماكن دينية فهي لا تجوز مثل أسبوع المساجد هذا أنا ما يترجق لي أنه بدعة مغلوة لكن فيما لا يتعلق بهذه الأمور مثل أسبوع الصحة أسبوع الشجرة أسبوع المرور فهذه وإن كانت يعني أقرب إلى البدعة لكن الحكم التغليظ بها هذا أمر أتوقف فيه ويجب أن نرجع به بعلمين وشيخنا الذين هم يعايشون هذه المسائل ويعرفون خلفيات هذا السؤال عن خطبة الجمعة ويبدو لي أن السائل يقول أن هناك من يقول أن خطبة الجمعة يجب أن نقتصر فيها على الأمور الدينية وأن تبحث فيها الأمور الأخرى من أمور حياة الناس هذه مثل هذه كلمة فيها وفيها ففصل الأمور الدنيوية والدينية هذا فيه نظر وخطبة الجمعة لها شروط لا شك الخطبة لها شروط ومعروفة عند أهل العلم ولها أركان ولا بد أن نوفاء بشروطها وأركانها لكن مقولة أن الخطبة لا تعرف فيها للدنيا هذه مسألة موهبة يعني ما نفهم الدنيا أو ما نفهم غير الأمور الدينية هذه مسألة أخشى أن تختلط بمفاهيم العلمانيين وحداثيين والمرجفين والمنافقين فلذلك أقول يجب أن نقول هذا الكلام نقول الخطبة على الخطيب أن يتحرى ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم والدين لا يتفصل عن الدنيا والدنيا لا تنفصل عن دين في الإسلام فالخطيب عليه أن يعالج ما يهم الناس ويصلح حالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يعالج أمور الناس بالكتاب والسنة وهدي السلف الصافي في خطة الجمعة لكن لو اتخذت الجمعة وسيلة لعرض الدنيا والإعلانات عنها نعم هذا لا يصحي لكن هذا أمر آخر ليس هو الواقع فيجب أن يفهم أنه لا فرق بين أمور الدنيا والدين فيما يهم الأمة ويهم المجتمع كل ما كان للناس فيه مصلحة وقد وقدرت شرعا من ان انها فلا حرج على اي خطيب يتكلم فيها ويستوفي ذلك على ضوء الكتاب والسنه نعم السؤال الاخير السؤال يقول بترسي مسبقا ان الانسان قد يكون عنده هوا وهو لا شنه انس عليه ابن اصوف واغلب اصحاب الاهواء لا يعرفون انهم اصحاب هوى فلا يثمدون الهوى هذا امر متاكد اغلب اصحاب الهوى الاهواء لا يشعرون بأنهم على هوا بل يظنون أنهم على الاستقام فلذلك الإنسان قد يقع والميزان هو الكتاب والسنة فالإنسان قد يقع في الهوا والعجب لكن الميزان هو الكتاب والسنة فالإنسان سار على نهج السلف الصالح وحكم الكتاب والسنة ونصوص الشرع ولم يتعصب ورجع إلى أهل العلم وأهل الذكر دون تمييز أو تحييز لشخص أو طائفة فإنه إن شاء الله يسلم من الهو أما إن تحيز لشخص أو طائفة فقد لا يسلم حتى وإن كان من أهل الاستقامة قد لا يسلم يقول الله عالم. يقول مناسبة ذكر الفلاسفة فأن فأنا نرى أسماء أن تأخذه في مجتمعنا سناء السبق في مجالات شدة في العلوم التطبيقية وغيرها الطبيعية وغيرها ويذكرون عند, مفا... عند مفارق منظرة الكثار بأن المسلمين السبق في مجالات العلوم الطبيعية وعند البحث في القراءة في أحوالهم نجد انهم أكثر من إلى آخره فلا يكون هناك بيان تلك الأسماء وأحوال أصحابها ومع سيئة الكلام عن مثل هؤلاء كالابن سينا وبالرشد والفرابي وبالفارض والحلاج وغيرهم وهؤلاء ملاحظة في الأصل وكونهم يعني يوجد في المسلمين لأنهم ينتمون إلى عائلات تنتمي للإسلام وأكثرهم أيضا من الفرق الهالكة كبن سنة فهو باطني الأصل. باطني الأصل وهو من عائلة إسماعيلية باطنية كما قال أهل السنة وجماعة وكما قال أهل الحق أنها أكثر من العودة المصاد الأمر معروف متقرر وهؤلاء من الهلكة في قد يكون لهم في الطب وإسهام في الهندسة أو في بعض العلوم الطيبة والخبيثة كالموسيفة وغيرها بعضهم بارع في الموسيقى أيضا لكن هذا لا يعني أن نضع لهم اعتبار في الشرع وفي الدين اعتبارهم في العلم كاعتبار كثير من الكفار فيما أتوا به من علوم دنيوية يوخذ عنهم, عنهم العلم الدنيوي يوخذ عنهم ما جاء من الطب وما جاء من الهندسة جاء في العلم الحق منه كل ذلك يوخذ لكن في الدين يجب لنا تنازع في أنهم هلهم على الحق وغير على الحق هؤلاء هلكا ليس لهم يعني عقائدهم تالثة أدعى نتناقش في أمرهم وأرى من من العيب والاستهلاك الوقت في وضائط وتضيعه أن يتناقش طلاب العلم على الآخرين في هؤلاء يعطون حكمهم فيهم وخلاص تنتهي المشكلة لا سيضا أنهم ليسوا أئمة في الدين أصلا ليسوا أئمة في الدين فلا داعي للوقوف عندنا في هؤلاء أما ما أفادوا فيه من علم واعتزاج بعض المسلمين بأنهم ينتمون للإسلام هذا فيه نوعا من العصبية لسيما أننا نعتز بعلم ليس لدخل إلا له دخل لله بالهدى ولا تفضل فيهم أمة على أمة العلوم الإنسانية والعلم التطبيقية مشاعر بين البشر والأمة وحجرها على أمة من الأمم لا يجوز إنما قد تستثمر هذا العلم أمة من الأمة في يوم من أيام والدليل على هذا أنه انتكس التاريخ المسلمون أبدعوا في العلوم التطبيقية والإنسانية في ظل الإسلام ثم بعد ذلك تخلوا عن الإسلام وأبدع غيرهم الأهم أبدع غيرهم ولا شك أن المهددين في العلوم التطبيقية والإنسانية خطوا خطوات جبارة ما وصل إليها المسلمون ولا, ولا, ولا ينبغي المسلمين أن يعتزوا بمثل عالمهم يعتزوا بالهدى الذي فضلهم الله به وما أداه في الأمم في مشاعر لا فضل لأحد على أحد وكل سابق عنده من الفضل على من لحقه في مثل هذه الأمم وكل لاحية أبدع في شيء فهو ينوه عنه به لكن في أمور الدنيا وينضغي ألا يبقى هذا اللبس بحيث نجر فضائل هؤلاء في العلوم إلى تفضيلهم في الدين ألا منهج خطير يشكو السائلون من ما يعترض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في سائل بلاد المسلمين من عقبات وعقبات مضايقات بالدعاة وغير ذلك لما هو معروف وبعض الأسئلة خصت ما يحدث من إيقاف بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن الدعوة عن ممارسة الدعوة في بلاد المسلمين عموما وفي بعض البلاد على وجه الخصوص وعلى ما يستتبع ذلك من الطبيق على الأمر بالمعروف أنها المنكر أو ما يسميه بعضهم أي بعض السائلين محاولة إغلاق بعض سبل الخير وهذا أمر معلوم لكن مما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا كله من الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من لوازن الدعوة إلى الله بل أحيان يكون من لوازن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو الابتلاء في عمومه مع العلم أن الابتلاء في الدعوة إلى الله والابتلاء للدعاة آكد وأكثر بل هو أمر محتم فلا يُعرف في الدنيا أن دعوة من الدعوات تمكنت وأدت رسالتها دون أن يتعرض أصحابها لشيء من الأذى والبلوى هذا أمر لا يعرف أبداً بل هو خلاف سنن الله في الخلق ودعوات النبيين تعرفون ما ورد فيها من الابتلاء والمحن ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ما قامت إلا بعد شيء من الابتلاء فلذلك أوصى الله للصف والله تعالى يقول ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكبير ولذلك يرد الأمر بالصبر كثيرا يا أيها الذين آمنوا اصبروا مصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي هذه الايه نجد أن الله سبحانه وتعالى امر بالصبر مب... بالصبر مضاعفا وبالمرابطه بعد الصبر ثم بعد ذلك علق الفلاح على هذا الصبر اما الذين يتعرضون لشيء من الاذى الخاص أو يوقف عن ابتاعه أو نحو ذلك فإن هذا لا يضرر ويجب أن نتواصى ونوفيهم بالصبر وأن لا نتزعهم أو ندخل عليهم اليأس والجزع والتدمر حتى ولو كان إيقافهم بغير حق أو بأمور يلتبس فيها الحق بالباطل أو كان بظلم صريح فإن ذلك أعظم لأجرهم وعلى أقل الأحوال مرئت دمتهم فإنهم بدل ما يستطيعون وعلى كل من يرى هذه المضايقات التي يتعرض لها الدعاة في ديار المسلمين ألا يأس بل يجب أن يناصح ويبين ويسلك جميع السبل المشروعة ويدرى السيئة بالحسنة ثم بعد ذلك وقبله يجب على كل مسلم أن يتوقف عن الدعوة لأن سبل الدعوة كثيرة ومهما بلغ الأمر من إغلاق سبل الدعوة فلن تنتهي أبدا فاللمسلم يجب عليه أن يصبر ويصابر ويرابط ولا يغسر عن عمل الخير ذلك أن وجوه الخير والنفر ووجوه البرد والأمر المعروف والنع المنكر والإسلاح لا حصر له فإن وطف داعية أو ثدة سبيل من سبل الخير فإن المسلم يجب عليه أن لا يعجز وأن لا ولا يغسر ولا يقعد عن فعل الخير وإذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعه إذن فالتحسر والجزع والتصرفات المتشنجة التي يفعلها بعض المتعجلين والمواقف والاستفزازية التي تحدث بسبب ما ذكر ليست من ما يخدم الدعوة ليست من الوسائل المشروع إنما المشروع هو الصبر والحكمة والحلم مع العزيمة والمضاء في الدعوة إلى الله سبحانه ومع بعض البذل الجهد والاجتهاد وبذل الوسط هذا السائل يشكو من أنه يتحرج من الوقوف أمام الناس وكانه يقصد بذلك أنه يريد أن يدعو إلى الله أو يتكلم ويأمر وينهى بما أوجبه الله عليه ويشكو من هذه الخصلة فأقول طبعا كثير من الناس بل كل الناس لا بد أن يتهيأ بأي موقف جديد عليه خاصة الموقف الذي يعرفه للآخرين لنقدهم ولنظراتهم كالموقف للكلام والخطابة وغيره لكن عليه أي على من يشعر بذلك أن يبدأ بالتدرج فيبدأ مثلا بنصف أهله وذويه الذين ليس بينهم وبينه شيء من الكلف ثم مع زملائه الأقربين ثم يتدرج كأن يقصد الأرياف ويتكلم في المساجد التي يكون الناس فيها قلة وهكذا وأهم من ذلك كله يجب أن يعلم أنما يحسه ويحسه غيره وإنما ينتهي هذا الشعور بالجرأ يقول صاحب السؤال بأنه يلاحظ أحد الجماعة في الإسلامية العاملة لها جهد ملحوظ وعليها بعض الأخطاء في المنهج الذي تسير عليه وخطر هذه الجماعة على أهل البلاد لا يكيد يذكر فيقول هل لي أن أحذر منهم المجتمع وأشهر بدعاتها أم لا يعني دعاة هذا الجماعة ثم إذا اهتدى رجل على أيديهم فهل لي أن أحذره منهم حتى ولو أدى ذلك إلى انحرافه مرة أخرى طبعا السؤال يتضمن الجواب أنا في نظري وإن كان السؤال عام وهو يعرض بجماعة معينة من الجماعات لكن أقول إذا كنت تعرف من حال المدعو أن ذهابه وتأثره بهذه الجماعة أصلح في ذينه فلا مانع من تركه ليستفيد إذا كان ذهابه مع هذه الجماعة وتأثره بها لسيما وأنك تقول بأن هذه الجماعة لا تكاد بدعها توجد في البلاد التي أنت تسأل عنها فأقول إذا كانت حال الشخص حال رديئة كان يقوم من أصحاب الحجور والفسق المعلن وترك الفرائض وترك شعار الإسلام وترى أن دينه وإيمانه يزيد مع هذه الجمع فالأولى أن تتركه أما إذا كان العكس بمعنى أنك تجد عندهم من الصلاح والفقوى واستقام التعقيدة ما يغنيه عن مثل هذا الاتجاه فلا بأس أن تنصحه لكن تعدل في الكلام في جماعة بأن تذكر ما فيها وتذكر ما لها من حسنات وما يوجد في أهلها من خيط وهذه المسألة تتعلق بجميع الجماعات ليس بجماعة بعين فإني لا يعرف أن الجماعة من الجماعات ممكن أن يحكم عليها حكما طاطعا أي هل جميع أشخاص بل لابد من التفصيل عند الكلام عن هذه الجماعة نعم قد يوجد من الجماعات من في أصولها الحراف لكن ليس هذا الحراف شاملا لجميع من ينتمي إليه فهذلك لابد عندما نتكلم في الجماعات أن نفصل يسأل صاحب هذا السؤال عن أهل السنة في عمان وما يواجه هو أهل السنة وشبابها وشبابها بالتفصيل من الأباضية على الحال ليس عندي معلومات مفصلة لكن المعروف أن أهل السنة والجماعة في عمان كثير ليسوا أقلية في عرف الدول وكونهم بنا الأباضية وعاشوا زمنا طويلا بينهم هذا يعني أنهم يعرفون بعضهم وكل منهم يعرف الآخر على وجه على الجملة وليس على التفصيل ربما يكون هناك من العوام من لا يعرف حقائق الأم والأباضية لا شك أنها فرقا لفرق الخوارج لكنها من أعدى الفرق الخوارج أي أكثر اعتذالا وأصولها معروفة ففيها أصول عندها أصول كلامية تشبه أصول معتزلة بل تأخذ بكثير من أصول المعتزلة وعندها ما عند الخوارج من التكفير بالذنوب وقول بالسيف عند المطبرة فعلى أي حال ومع ذلك فإن الذي نعرفه أن الدولة في عمان دولة باضية لكنها فيما آلم لم يصل حد عندها إلى أن تعلم وتشهر حرب السنة حربا صريحا فلذلك الذي أراه وينبغي اعتضار أن أهل السنة والجماعة هنا أحوج إلى التعقل والهدوء وعلى كل داعية أن يصفهم بذلك نظرا لأنهم بحاجة إلى أن لا يتقفوا مع تلك الغرقة موقفا معاديا صريحا يؤدي إلى فتنة ربما يكون ضررها على أهل السنة أكثر من غيره يقول السائل ما معنى أن قدرة الله تعالى عز وجل لا تتعلق بالمستخلات بخلاف علمه سبحانه وتعالى وهو يتعلق بالمستخلات هذه كلمة لا أدري عن مدى صحته وكثير من الأخوان أرسلوا لي بعد الدرس الماضي التماس بأن نقتصد في التفصيل في كلاميات وأنا وعيدهم على ذلك ولولا أنها وردت وتناقش قضايا أساسية عند المتكلمين بالرد عليهم التي تجاوزناها ومع ذلك كنا نتجاوز بعض المواقع أو بعض المقاطع المعضلة أو يمكن أو على ما فهمته من ظاهره فإن المستحيل كالعدم المحف المستحيل كالعدم المحف لا يتصور عقلا ولا يفترض أن له حكم العدم ليس له حكم أليس كذلك فكذلك المستحيل في نظري الذي يحيل العقل وجوده ليس له أحكام وبما في ذلك ما يتعلق بالقدرة وقدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدوث لكن تعلقها بالمستحيل أمر وهمي أما العلم فيشمل ما حدث وما لم يحدث وعلم الله تعالى كقدرة علم كامل طيب هل حتى الاسئله انتهت في سؤال